اللهم لك الحمد انت قائم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد انت خاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت خارق السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق أنت المقدم وأنت المؤخر لا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 وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلهنا وربنا تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم سلمك ففوت فلك الحمد فسبت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهلاها تضاع تشكر وتعطى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقير وتغفر الزنب العظيم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا لك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك قاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا ذنوب بنا فطها وجلها على نيتها وسرها ظاهرها وباطنها اللهم اغفر لنا من خطايانا بماء والثلج والبرد اللهم اغفر لنا من خطايانا بما والسلس والبرد ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الثنس اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم من علينا في هذه بثوبة صادقة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعطيان اللهم اهدنا في من هدئت وعافنا في من عافيت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 ويقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معطيته ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا مَدِدْ عَنَّا اللَّهَ بِأَسْمَائِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَذْهَبْنَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلِ الدَّأْرَ عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا قَهْرَنَا عَلَى مَنْ ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا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 على الصيام والقيام اللهم وأعنا في شهر رمضان على الصيام والقيام اللهم وكما بلغتنا أوله اللهم فبلغنا آخره وأنت راضٍ عناه اللهم فبلغنا يراه وانت راضيا عنا الله لو جعلنا فيه من عبادك المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين الخاسرين تجعل حظنا من قيامنا الزوع والعطش ولا من قيامنا السعب والسهر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حيو يا قيوم اللهم واجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك أواهين لك مطوائين لك مخبتين لك منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجل دعوتنا وتذبذ حجتنا واهد قلوبنا وسجد ألقنتنا اللهم واجعل خير أعمالنا أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خوا. وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضي علا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم واغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيحين من نار المحسنين اللهم لا دعنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا قرجته ولا دينا إلا قطيته ولا مبتلا إلا فيته ولا كربا إلا نفسناه ولا عسيرا إلا يسرته ولا تائبا إلا قبلته ولا ظالم إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا وعنتنا على قضائها اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما على ذارك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعامهم وأعف عنهم وأكرم ذلهم واستعم دخلهم وأحسنهم بالماء والثلج والبرن ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى قبضة البيض من الدنس اللهم وخص منهم الآ الآباء والأمهات اللهم وارحمنا إذا طرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازل والتراب وحدنا يا أرحم الراحمين يا تواب يا رحيم ودمر عزاءك عزاء الدين ونصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم وفقوا لا تؤمر المسلمين لكل ما تحب وترضى وهيئ لهم البطالة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحطهم عليه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 لا نحصي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلي اللهم وسلء وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين